بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك على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 ويطاف عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا